بسم الله الرحمن الرحيم تبارك, <تبارك الذي نزل <في> الفقهان على عبده ليكون للعالمين نبيرا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 له ثنا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَادَا إِلَّا إِلَّا إِفْكُنِ افْتَوَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسْيَاطِينَ تحيه تمنا عليه تحيه لنا عليه بكره قل أنزله الذي يعلم السر وفي السماوات والارض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسراق لولا أنزل إليه ملكا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 بل كذبوا بالسرعة وآتدنا لمن كذب بالسرعة سعيرا إذا رأتهم من مكان سَمِيعٌ لَهَا تَجَظُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذْ نَأْقُومُ مِنْهَا مَكَانًا وَيَقُمْ الْقُرُونُ نَدْعُو دَعْوَهُنَّ مِنْ لا تدعو اليوم ثبورا وياحدا ودعو ثبورا كثيرا قل أذيالك خير عن جنة الخرب التي وهد كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدي كان علي ربك وعدا مسؤولا وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَا أَنْتُمْ أَظْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَئِيًا أَمْ هُمْ ظَلُّوا السَّبِيلِ قَالُوا سبحانك ما كان ينبغي لنا انْ سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَمْدَغِيلَنَا أَنِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ مَتَّعْتَهُمْ وَآبًا أَوْم حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بورا وَقَِكَ الدذَّبُكُ بِمَا تَكَُُ فَ يتَطُ صَنفَ وَل نَصر وَمَا يَبْل مِ كُم نودَقُهُ عَدابًا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 وَقَالَ الَّذِينَ لَيَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا يَا لَوْنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُبًّا كَبِيرًا يوم يرون الملائكة يا بسرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجعا محزورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جَوَالَ نُهَبًا أَمَّنْ مَنُصُورَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَانِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على فِرِينَاسِينَ وَيَوْمَ يَعظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَ مَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا ويلتا يا غيلة يا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا يَعِنِ كُلِّ نَبِيءٍ عَدُبًّا مِنَ الْمُجِرِمِينَ وَكَذَا بِرُبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ زُمْلَةً وَاحِدَةً كذلك لنثبت به فؤاداً وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى عُشُوهِكِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ, أولئك لك شر مكياما وأضل سبيلا ولقد آتينا أبو سلكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ الْبَأْسَ لِمِيعَادٍ وعاداً وثموداً وأصحاب الرسّ وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبّرنا تتبيراً ولقد أتوا على التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نسورا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزؤا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضُلُّنَا عَنْ آَهِلِهَتِنَا أَنْ كَادَ لَيُضُلُّنَا عَنْ آهَلِهَتِنَا لَوْنَا أَنْ وَسَْفَ يعلَمونَ حين يَرون الْذااب بَ الأضَلّ سَبين أرعتَ مَن التَّخَذَ إلَ الغَجوه وَهُ أَفَأَن تتَكون عَلَيْهِ وَكين تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إلهم إلا كالأنام بل هم أضلوا سبيلاً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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَحْسَنَ الرِّيَاحَ رِيحًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ وَنُسْقِي يَقُوْمُ مِمَّا خَلَقْنَا ٱنَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيْرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمُ الذِّكْرَ فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِنَّهُمْ ولو شئنا لبثنا في كل قريه نذيرا فلا تطيل كهافري وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا يَعبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ هَٰمًا لَّا يَنفَعُهُ وَلَا يَضُرُّهُ وَكَانَ النَّاسُ كَافِرُونَ رَبِّهِ وَهِيَ عَارَةٌ أَنَا إلا مبشرا ونذيرا قلنا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ سَجُدْ فَسَجَدَ وَمِنَ الرَّحْمَٰنِ قَالَ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَ خُبُثًا تَرَى الْمَكَانَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا منيرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شكورا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 والذين لا يدعون مع الله الهه اخر ولا ولا يقتلون نفسا التي حرم الله الا بالحق ولا مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا إلا من تيرب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قل انتاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا يمنع بالبغي منكر عام والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا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 يكيوجزون الغنفه بما صبوا ويلقون فيها تحيه وسناما خالدين, خالدين فيها حالدين فيها حسن مستقرا ومقام